ومثلت شرق أنه محفظ رسول الله حي على الصلاة حي على الامتلاء ودفع أن أسألنا حفظ قامة الصلاة ومثلت الله أكبر لا إلا لا إلتقى السلام عليكم يا احوانكم وانتظروا في الطريق المشطا تو استقينا جديدا الله الله اكبر الحمد لله رب العالمين الله شمال الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أن عبد عليهم O Allah, O Allah, انك بنا لا احد وان الله تعالى جد ربنا ما خلق ظالما ولا وذا وان رب كان يقول سفيننا ان الله شركا وان غمنا ان لن تقول الا ان على الله كذبا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُم رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا لَمْ تَظُنَّ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَافِرًا وَشُهُبًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقَاعِدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا مَّصْدَا وَأَنَّا نَصْبِرُ يَأْوُونَ وَلَنَا كُنذَالِكَ كُلُّ نَقْرًا قِيلًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ وَلَكِن لَّمْ نَعْجِزْهُ وَهوَ مَعَنَّا كُلَّ يَوْمٍ فِي صَلَاتٍ وَأَن يَعْلَمَ اللَّهُ مَا تَسْرُونَ وَمَا تُوَيِّمُونَ وَأَن نُّحْكِمَ إِلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَأَن وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ سمع الله لماذا شرد الله أكبر الله أكبر <السي sixteen> الله أكبر <أس girth> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدد الصراء المستقين فراب الذين أنعزت عليهم غير الله الضغم عليهم استقاموا على الطريقة لأفقيناهم ماءا غدقا لنفسنا هم فيه ومن يحدث عن ذكن ربه يسلقه عذابا وصعدا وأنا لا ندري أشر أريد بموق الأرض أم أراد بهم وَأَن لَّتَطَّهُرُوا عَلَى الْقِيَامَةِ أَطْهَارُهُم مَّا أَنغَدَقُوا مِن نَّسِيمٍ وَمَن يُرِدْ عَلَيْهِ ذِكْرٌ وَذِكْرُهُ يَسْلُكُ مَعَادَهُ مُفَاخَذًا وَأَنَّ الْمُسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَضَى عَهْدُ اللَّهِ يكونون عليه بدا قل إنها أجر ربي وَلَا أشك به أحدا قل إني لا أهلك لكم ضرور ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولم أجد من وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالرَّسُولِ فَإِنَّ لَنَا عَذَابًا نَّجًا فَإِنَّهُمْ نَارٌ جَهَنَّمَ مَقَالِبُهَا وَسِعَهَا آبَدًا حَتَّى إِذَا أَوْقَعْنَا أَوْ مَا الْعَذَابَ لَقَدْ يَعْمَهُونَ مَن أَضْعَفُ مِنَّا عَدَدًا وَإِنَّ دَيْنَهُ أَقْرَبُهُمْ مَا تُعْذِبُونَ أَمْ نَجْعَلُ لَهُمْ رَبًّا أَمَدًا عَالمُ الْغَيْبِ فَلَا يُلْحِقُ عَلَى ظَهْرِهِ أَحَدٌ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى رَسُولٌ فَيَنُصُّ مَا بِهِ يَدْعُو إِلَى الْحَقِّ وَهُوَ الْقَوِيُّ وَعَزِيزًا مِنْ يَعْلَمُ مَا أَنْتَ عَاهِلٌ أَمْرُ رَبِّي وَأَعَاطِ بِمَا لَدَيْنِ وَأَقْرِضُهُ مَا لَدِي وَأَحْصَى كُلَّ شيء الله أكبر سمعوا الله لمن شبع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا الله اللهم الحمد الله الله, <الله> Allahu Akbar. wabarakatuh. Assalamualaikum Semua Allah liman menjelaskan Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Thank mm -hmm. you.